Bismillahirrahmanirrahim يحطوا وما Altyazı M.K. One. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَرَّا مِمَّا ذُكِّرُونَ ANASU HADAN MIMMA <mile> DZKURBI FA'ARINA BANAHUMUL ADA WA TA'ALBA Ve Sıfı yunebi للكتاب قد جاءكم رسولونا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 O djangın, min nuru ve kitabı mübinn. Yehdi man ve ne osbulsen ve yuxurjohum nızlumati ilan nuri Olu <Gülüşmeler> mati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 Kul, fəmae yamlıkum in in arada وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُّقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ شيء قدير، وقالت يعود النصر. يغفر لمن يشاء wall Oh! وَذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ وَالِّمِّينَ وَقَدْ أُعِدَّ لَهُمْ سُقُوطٌ لَا أَخِيرَجِ فَإِنْ جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنّ كان تَلُوءَ أَنْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيديهم el-âhiretu azâbun azîm Oh! <gasps> وَمَنْ لَمْ فهو كفارة له ve muhayminin عليه ve muhayminin عليه بينهم بِمَا بينهم اللَّهُ أنزل الله ولا تتبع Olmaları ve onlara takip etmeleri ne zaman geldiğinden Lükkülün jâlîna kum şirrata يستبق الخيرات <تصفيق> إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تخلق تلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُمَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Altyazı I and فَأَبْدَلَ الله لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا يشاء on. لَا أُتْرِكُ كِتَابِي مَن قَبْلِكُمْ أَن كُفّ فَأُولِيَا وَتَكُنْ Oh. بل يداه مبسوطان يوفقك في الشأن ولا يزيدك كفيراً قُطِّعَ يَوْمَئِذٍ وَأَلْقَيْنَا فِيهِمْ الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، ولو أن كتاب ta bị à mình lu đã còn là وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوَّرَاتَ İnhum umm tumuq tacidet minhum وعرف ما بلوت رسالته والله يعصمك من صَمٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يعملون لقد كفر حررنا الأرض عن أي جنة قد كفر الذين قالوا تقولون ما يقولون لا يمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم أ فلا إلى الله هُنَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَلْمَسِ İzlediğiniz جدا أشد الناس سعدا وتذل الذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَنْ تَجِدَ لِأَقْرَبِهِم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذلك أن منهم ق السسيين وورم لا يس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 ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاب Ma lana lanu min bilâhi wa ma jana min al-haq أَأَفَعَبُوْا الْضَالُّوْ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدٌ ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا كذبوا بأيام Yeah. Ulu عشرة مساكين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسر أو توغم تحرير رقبه فمن لم يجد فصيا متاثنتي ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كذلك يمكنوا le lemu ma fi nafsi